ثم سوَّهُ ونفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ ثم سوَّهُ ونفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْهُمْ بِلِقَاءٍ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 اذِل المجرمون ناكصو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا ان موقنون ولو شئنا لاتى كل نفس هداها ولكن حق القول مني لامل ان نجن لم الامل ان نجن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 يرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا وم مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤوان فلهم جنة المؤوان زلّ بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤوه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا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 من موت ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريت من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صدر لما صدر وكانوا بأياتنا يقرون إن ربك هو يفصل بينهم يفصل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أو لم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أو لم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون، أو لم يرو أن نسخ الماء إلى الأرض. إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون